الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن تعدل ولا تعدل تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عم في الاخ الاستاذ حسام يسال استاذه اسماء يسالني عن الاختبار والذي اعجبني في السؤال أنه, أنه ما سال عن الدرجه سال ولا نعمه ما سئل سؤالكما يدل على فضل ما انتما فيه الامر خير ابشروا خيرا أبشير خيرا بل هو خير خلاص أنا بش... الاستنتاج السريع للأستاذة كيف ألومك على هذا الاستنتاج السريع لأننا كنت منشغل بالأخ الذي يقرأ المتن هذا استنتاج يعني الفراسة خليها في محلها أفضل قال المصنف رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين فهي إلي أنني لم أتم الشرح في هذه الجزئية صحيح؟ أتممت هذه الجزئية؟ ها؟ نعم أمين أمين أمين قال صراط الذين أنعم الله عليه من النبينا والصدقين والشهداء والصالحين لأنه في الأول نحن وقفنا عند قولي فلا عدود لأهل سنة الجماعة عما جاء بي المرسلون فإنه الصراط المستقيم فالصراط المستقيم جاء بدل منه وقاله صراط الذين أنامت إيش هو الصراط المستقيم؟ ده البدل <تصفيق> نعم قال صراط الذين <تصفيق> نعم وقفت عندها بشوانس نعيم قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فصراط هنا بدل الصراط الأول وم... والمعنى أي الطريق المنعم عليهم الذين قد راضي الله عنهم وهنا قال أنعم الله عليه. قلنا أنعم الله عليه أيضا في أهلافة الانتباه لمساءلة مهمة جدا من عقدها في قلبه فاس وحاز الفضائر أهمها بأن الفضل بيد الله في علاه. وأن من فضله الله ومن قدمه الله لا يتأخر ومن مكن الله له لا يمكن أن, أن يعوده أحد فقد قال الله دل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله قال الله تعالى وما بكم من نعمة من الله. وأيضا قد قال الله تعالى هو الأول والآخر. وأولية الله لكل شيء. فهو الذي ابتدأ النعم التي أتتكها. ولذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا نفسه. ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا, إلا نفسه. وهنا لذلك الله جل في علامه. كأنه يؤسس سبحانه جل في علاء إذا صح التعبير يؤسس للمكلف أن يعقل هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه النقطة العظيمة التي تجعله من ألزم الناس بالافتقار لله جل في علاء والخضوع والمسكنة وإلا فأصل الاعتقاد تنمية القلب وتربية النفس تنمية القلب وتربية النفس فاصلها أن تعلم بأن الأولية المطلقة لله جل في علاء فيزال عن قلبك العجب والكبر والنظر إلى النفس والغرور كل ذلك ممتنع لأنه كلما جاءك هاجز الكبر هاجز الغرور ترتقي تشمخ بأنفك تمشي كالطووس تتذكر بأن الله جل العلى والذي ابتدأ لك هذه النعاة فتذل وترغم الأنف وأيضا يغضع القلب بل وتغضع النفس ويسجد القلب وسجود القلب وسجود رفعة له عند ربه جل في علاه لذلك قال أنعم الله عليه وهذه فيها فائدة كبرى عظمى بعد هذه الفائدة التي بيانتها في قول صراط الذين أنعم الله عليهم هناك فائدة ثانية مع هذه الفائدة المهمة جدا التي لم أرى أحد قد نبه عنها هناك فائدة أخرى أيضا من عليها أحد ما هي الفائدة؟ تأمل تدريك اكتب صبري خلاص اكتب عشان تتسارع معهم في الميدان ما زلت أنتظر قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ها. أقول أنا أن النبوة ليست مكتسبة جزاك الله خير لكن ليست هي جيد ليست هي طيب أنا عشان الوقت من أجل الوقت ومن أجل العرس أقول الفائدة الثانية هو إنعام الله يدوم ولا ينقطع ولأن الله شكور إذا, أنعم على عبد إذا استفى عبدا لشيء وهياءه له فأنعم عليه به فإنه يجعل له سياجا حتى لا تأخذ منه هذه النعام بحال لأن هذه من الله جل في علاه قال أنعم الله عليهم من النبيين والله جل وعلا إذا اصطفى عبدا للنبوة لا يسلب منه النبوة صحيح ولا لا وإذا اصطفى عبد عبدا للصدقية لا, لا يمكن أن, أن يسلبها منه وكذلك شهداء والصالحين إذا قيل وإذا رأيت الرجل قد أتى بأسباب السلب قال الأستاذ وما أسباب السلب للطالبة سبحان الله هنا سلفي أتى بشيء صراحة فيه عمق نظر بوركت بوركت نعم لكن أنا أقول الآن يعني وما سبب سبب السلب ذكر الله في الكتاب ماذا قال الله في فعلان إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما ما بينفسهم نقول لا هم لا يغيرون ما بينفسهم لكن لهم الزل والتعدي والسق والزلات والسقطات والهنات هذه في إطار أن الله تعالى إما يلهمهم الطاعات الماحيات وإما في دائرة النعمة يحافظون على النعمة بالأفعال التي التي يكون بها شكر النعمة لأن, لأن ثبوت النعائم بشكرها فيلهمهم الله شكر النعمة ويبقى الميزان في هذا الباب بل وإذا, وإذا كانت كما قلنا السيئات أو الزلات فإن الله شكور لا يجعل الله دلفعلاه من امبرى وقد اوقف نفسه لربي دلفعلاه كمن تلاعب ولم يفعل ذلك لله دلفعلاه لا لا يستويان لا لا يستويان لا لا يستويان والله شكور والله شكور لا يمكن أن يضيع عبدا قد باع نفسه لله جل في أولا وعش أمدا ودهرا يعمل لدين الله جل في أولا فإن كانت له سقطات أو زلات فإن الله جل في أولا يجعل له الماحيات أو يجعل الله جل في أولا له الشكران والصالحات التي تغطي على هذه الزلات وهذا من الله جل, جل في أولا فإذا في قول الله في, في قول المصنف رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليه من أبينا وصديقنا والشهداء فيها الفائدة السيدنا العظمى في هذا الباب ألا وهو أنه إذا أنعم على عبد نعمة لا يزيلها سبحانه جل في علاء ولا اجتمع من بأخطارها لإزالتها فإنها لن تزول وأصلها الشكر عليها لقول الله جل في علاء قال لئن شكرتم, لئن شكرتم لأزيد منكم قال من النبيين والصدقين والشهداء والصارحين وهذه دلات الاقتران لها فواد كثيرة جدا منها أولا قرب هذه المنازل قرب هذه المنازل في الاقتران عندما قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاما الصديقيه أما, اما النبوه فالنبوه هي التي هي من الله جل في علا وليست مكتسبه على الفلاسفه قال الله جل في علا الله قال الله في علا الله يصفي من الملائكه رسلا ورسلا ومن الناس سبحانه جل في علا وام الصديقيه في درجه بعد درجه النبوه وقال العلماء بان اعلى الدرجات والمقامات مقام الصديقيه بعد النبوه لأنه قد بلغ المرتقى الأعظم وقد قال علماءنا لا يصل المرء إلى الصدقية إلا بعد درجات وأعلى هذه الدرجات كمال الإخلاص مع كمال النقيات لا لا تكون الصدقية إلا بعد كمال الإخلاص مع كمال مع كمال الانقياد وأنت ترى ذلك جليا في صديق هذه الأمة في سيد الصديقين الإمام الخليفة الراشد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد قال علماءنا سلم الأمر او أساس الأمر هو المبالغة في التصديق المبالغة في التصديق. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك قال ضرب لنا أروا على في ذلك عندما جاء أبو, أبو جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال, وقال له وقال وكان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما ا devant ele وقف أمام ابو جهل قال له كنت البارحة في بيت المغرض قال ماذا تقول قاعد علي ما قلت قال كنت البارحة في بيت المغرض قال أنت في بيت المقدس البارحة واليوم بين أظهر أظهرنا قال نعم فسكت الخبيث وقال له لو أتيتك بقومك تقول ذلك أمامهم قال نعم فلأبا وحسبها مأخذا على النبي صلى, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو جهن إلى أبي بك قال أرأيت ما يقول صاحبك قال ما يقول صاحبي قال يقول بأنه كان البارحة في بيت المقدس واليوم بين أيدينا واليوم بين أيدينا وقد قال وقد قال ونضرب أجباد الإبل شهرا إلى أجباد ذهابا شهرا يابا وهو بين أظهرنا وبين أيدينا اليوم قال أقال ذلك قال نعم قال صدق مبلغة في التصديق فهذا سلة الصدقية من هذا قال صدق وإني والله لا أصدق فيما هو أبعد فيما هو أبعد من ذلك ثم كمال الاخلاص لله كما للإخلاص لله, لله تعلم ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو معه مهاجراً ويقول أتذكر الطلب فأكون خلف المسلم أتذكر أخاف العدو من الأمام فأكون أمام المسلم يقول ويقول المسلم لو ميت أنا مات رجل من الأمة وأما أنت فأنت رحمة للعالمين أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فق وإخلاص ومن شدة إخلاصي أنه قدم عمر عليه وقال أختار لكم أحد الرجلين وأبي عبيد من الجراح فقال كيف نتقدم وفي وفيكم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإخلاص أبي بكر تراه أنه قال له أبوه لو كنت استقويت ببعض من, ببع من يعني أعطقتهم يكونون لك سندا لكان خيرا لك قال وما فعلت ذلك لسند وإنما الأمر لله وهذا يتسامح في أسانيده هذا كل من باب السير يتسامح في أسانيدي فالحق بأن أبا بكر ضرب أروع الأمثلة في كمال الإخلاص لله للفعلاء عندما أتى واليقين طبعا بالله عندما أتى بكلية ماله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله ولذلك عمر لما سمع ذلك ماذا قال قال أنت لا تسبق والله لا أسابقك مرة, مرة ثانية وضرب أروع الأمثلة في كمال للقياد أتراه قد حاد عن النبي صلى قيد أنمله وصلح الهدابية شاهد يبين لك البون الشاسع الفرق الواسع بين منزلة أبي باكر ومنزلة عمر بن خطاب عمر ما استطاع أن يتحمل وكل الصحابة كذلك <تصفيق> لما أمرهم بالحلق والتحلل ما سمعوا له عمر بن يقول ألسنا الحق ليسوا على الباطل فلما نعطي الدنية في ديننا وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو باكر لما ذهب قال له أما قلت لي أنني, أنني سأطوف البيت قال نعم هل قلت لك ستطوف اليوم قال لا قال أنت تأتي البيت وستطوف فيه رسول الله ولن يغزيلني الله لما ذهب إلى أبي بكر فقال لها أبي بكر إلزم غرزه كمال, كمال المتابعة إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يغزيله الله نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم كمال المتابعة عندما تراها تنجلي عندما جاء عمر بن خطاب وألح على أبي بكر لخلع خالد له ما له من الاجتهاد في هذا الباب يشكر على اجتهادي. لكن يتمثل من يتمثل أبو بكر بالنبي خالد قتل من قالوا له صبقنا صبقنا وطبعا كان هذا اجتهاد مخطئ فيه, فيه. بأنه صبق... هو يدعوه من الإسلام وهم يقولون صبقنا صبقنا والمعنى العرب تعرف أن الصابق هو الذي خرج من دينين الى دين كأنهم قالوا خرجوا من دينين إلى الإسلام لكنهم حسب حاس... أنهم أنهم يجحدون وأنهم يصرون على ما هم فيه من الكفر فقالوا سبأنا سبأ فقتلوه فقام نسلم مغضبا وقال اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد هل عزلوا معزلوا وقال عنه سيف بن سيف الله صلى الله على عداء الله لذلك لما لما قتل ابن النويره وتزود امراته وقال له عمر اخلعه الآن قال لا والله لا اغمد سيفا سله الله وسله رسول الله على اعدائه لذلك كان ارجح ارجح ذهنا ابو بكر بتمام المتابعة فقال والله لا عنهم الوساوس او عن الروم وساوس الشيطان بخالص وقد كان وقد كان لذلك بكى عمر بن الخطاب وقال ان ابي بكر كان اعلم برجال مني لا نزيد على سيدنا وعلى إمامنا وعلى أمير المؤمنين وعلى الوزير الثاني بعدما نقر بمقال نزيد عليه ليس استدراكاً ولكن يفتح الله نزيد عليه بل وتمام المتابعة ليست الفراسة في الرجال فقط بل قد نقول أوتي الفراسة في الرجال بتمام المتابعة للنبيل عدنان اللهم اجعلنا من أشد الناس تمسكاً بالسنة اللهم اجعلنا من أعظم الناس نشر للسنة اللهم اجعلنا من أعظم الناس تعظيمة للسنة فكمال الاخلاص مع كمال المتابعة تورث الصدقية وتكون هذه المنزلة العظيمة منزلة الصدقين قالوا الشهداء وهذه الشهداء هم أعظم الناس منزلة عند الله وهم أقسام كما قال علماؤنا أقسام الشهداء ثلاثة قسم وهو أعلى وأرقى وأسمى درجات الشهادة وهي الشهادة التي تكون في المعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفران تحت راية ولي أمر حتى يكون أمر على الصحة في ذلك فيكون بهذا يكون, يكون يكون شهيدا من أرقى درجات الشهادة لذلك عمر الخطاب نظر فوارد أعلى المنازل للنبوة ليس بنبي مع أن السلام قال لو كان نبيه بعده لكان عمر ثم قال وأرقى المنازل بعده الصدقية وهو ليس بذلك ما وصل إلى مصر لي أبو بك ثم قال وأرقاها بعدهم الشهادة فطلب طلب من الله الشهادة فكان شهيدا وعلم أخي الكريم من الله على النبي بالنبوة والشهادة لما قال لعائشه وغيره هذا اوان قطعي ابهوري لانه قال ما, زال ما زالت الشات الشات اصرخوا في الهوات النفساني انتظر السم فكان شهيدا وابو بكر كذلك انه اكل معهم فابو بكر كذلك وعمر كان شهيدا حقا وقد قتل لكن ما كان شهيد المعركه فاعظم الشهاده شهاده المعركه وبعدها الشهيد الذي قال الرسول عندما قال من تقولون يعني او في الشهاده في امتي قالوا اشهد في امتي في امتك الذين, الذين قد قتلوا في المعركه فقال اذا شهداء امتي قريب والشهيد المبطون شهيد المبطون شهيد الغرق شهيد اموت الغرق شهيد والهدم شهيد والمراه تموت بجبع شهيده فاذا كل هذه من شهداء من شهداء الامه لكنهم يغسلون ويصلى عليهم ويكفرون ويصلى ويصلى عن هذا الفارق بينهم للفوارق بين المنزلة والثالث هو الشهيد الذي في الدنيا ليس شهيد الاخره شاهد الدنيا والذي يموت في في, في لكن يكون غلا او يكون قد تعدى ما فيه وهو, وهو في في أو او قتل نفسه كالذي قال ان سلم هو في النار قالوا ما راينا رجلا يقاتل ثم قاتل هذا قال هو النار فلما قال أحدهم أنا صاحبه رأاه أخذ زمان سيفة تكى عليها فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله وأيضا لما قالوا على مولى النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي غلى غلة أو غلى شملة وجاءه سهم غارب فقالوا نعم الشهيد هو قال لا والله إن الشملة التي أخذها من الغنايم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يشف انها تشتعل نارا عليه في قبر فهذا ليس بشهيد هو الصحيح ان نقول انه انه قتيل لذلك قال قال والشهداء والصالحين والصالح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته الصالح هو الذي غلبت حسناته على على سيئاته فكانت الطاعات اكثر من المعاصي هذا يكون صالحا قال قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه نفسه في سوره الاخلاص يقول المصنف وقد دخل في هذه الجملة عن المتقدمة التي تكلم فيها الصلاة الذين ألعب عليهم من الصدقين والشهداء قال وقد دخل في هذه الجملة الله قبلها طبعا والجملة التي قبلها قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه وهذه أيضا ترجعنا تردنا إلى تأصيل مهم جدا في مسائل أسماء الصفات ما هي ما هو التأصيل عندما قال المصنف والمصنف والله كأنه بين عيني الكتب التسعة ويستقي ويأتي يكتب الم قال وفي هذه الجملة ما وصف الله به نفسه أسألكم سؤال واضحا هذه الجملة تؤكد لنا تأصيلا معينا في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات ما هو؟, ما هو التأصيل أريده الآن زيت الجن صبر صبر, صبر صبر أتعى بالناس وسعيد ما هم خلاص بس الحمد لله أم مسدد على بعد المسافات جزاها الله خيرا أتت بها اتينا سريعا وتامر طبعا ايضا يعني اشترك في المجموع أهل إسكندرية و... والسكينة ومصطفى نعم نعم ممتازين أدخلتم عليها السرور يا ربي أدخل الله عليكم السرور نعم عندما قال وصف الله به نفسه وهنا أيضا أ... أم خاضر جزاكم الله خير جميعا جزاكم الله خير إذن هذه دلالة على أن اعتقاد السلف لأن الرجل كان يصف لكم اعتقاد السلف وينقل لكم اعتقاد السلف بأن الصفات توقيفية صفات الله جل وعلا لا تعد الكتاب او السنه او اجماع اهل السنه لذلك قال ما وصف الله به نفسه يبقى اذا وصف الله به نفسه فين اهو طبعا اه اكتمال مجموعه السين سعيد سلفي سكينه ثلاثه اهو اتوا بها متطابقه وان تبعدت المسافات صبري ممكن نقول المخرج قريب نعم في هذا الباب وأيضاً أبو الوليد في سلمان الفرسي هو تواني يبدأ بالسين الله أكبر الله أكبر نقول وصف الله به نفسه يبقى في الكتاب وصف الله به نفسه في السنة النبي السلام قال أنزلته في كتابك أو, أو أو علمته أحداً من خلقك أو أو استأثرت في عدم الغاب عندك أو إجماعه للسنة والجماعة ولأنه ابن تاميه في الأصول أصل أصلاً جميلاً جدا قال الإجماع الأمة لا تجتمع على الضلالة وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ يكون إِجْمَاعًا إِلَّا هو مُسْتَنِدْ لِدَلِيكِ قال وصف بنفسه نفسه قلنا وصف الله جل وصف الله نفسه في كتابه أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو في إجماع بإجماعه للسنة وكما قال ابن ثمية بأن الإجماع لا يكون إلا, إلا بمستند يعني من السنة أو علمه من العلمه وجاه له من جاه قال في سورة الإخلاص في سورة الإخلاص وهي سورة الصمد سميت هذه السورة بأنها أخلصت في صفات الله لأنها هي خالصة في الكلام على الصفات وهذه من أعظم الصوات لذلك فضل هذه السورة عظيم قال للسلام من قرأ قوله الله أحد عشر مرات بل الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة فقال عمر إذن نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكثر وأطيب فقال الله أكثر وأطيب سبحانه جل, جلّ في علاه ثم قال النبي وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سورة الإخلاص سورة كله الله أحد قال تعدل ثلث القرآن هو قال, قال في سورة الإخلاص سماها الإخلاص وهذه فيها دلالة على أنها من أعظم الصور ولذلك قال الصاحب الجليل عندما كان مسافرا وكان أميرا عليهم على السلية فكان يصلي بهم يبدأ بقول الله أحد ويختتم بقول الله أحد في القصة الأخرى أنه كان يصلي بهم ليس هو هي قصة أخرى وآخر يصلي بهم فيختم بصورة قوله الله أحد فلما سأله, سأله ما المسلم أو قال أحبها فيها صفة الرحمن قال أحبك الله لحبك لها ف والحق أن أقول سبيل الإخلاص كثرة, كثرة قراءة سورة الإخلاص سبيل الإخلاص تسرة قراءة سورة الإخلاص وقال عنها نمسلم أنها تعدل سورة القرآن أنها تعدل سورة القرآن العلماء يقولون في تفسير هذا القول بأنها تعدل سورة القرآن لأن القرآن إما توحيد وإما احكام شرعية وإما قصص عن القصص قصص الأولين فالتوحيد, فالتوحيد يتكلم عن الله على اسمه الحسنة سفات العلا الربوبية قل والله قد اقتصد بهذا وهي خالصه بصفات الالهيه فعلا لانه لو ذكر الالهيه فالالهيه ففالالهيه تتضمن الربوبيه ولو ذكر الربوبيه فالربوبيه تستلزم الالهيه وذكر فيها الاسماء والصفات هو الله احد قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن هو الله احد الالهيه احد الاحديه في الثلاثه احديه في هو احد في ذاته سبحانه جل في أولا. أحد في صفاته لا يدني ولا ي... هل تعلم له سمية كلا كلا تعالى الله علوان كبير عما يقول الظالمون واحد أيضا في, في ربوبيته سبحانه وجل في علاء ليس رب مع الله جل في علاء وقلوا الله أحد الثلاث قلوا الله أحد الله الصمد الصمد ربوبيه الصمد ربوبيه لأن الصمد هو هو أن يصمد له الذي صمد له عباده في حوائجه قال الذي لا جوف فله يعني هو الغني الغنى المطلق وانت طبعا الفقر وصف لك ذاته والغنى له وصف ذاتي قال قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وما يكن له كفوا هذه اسماء اسماء وصفات. والله ايضا اسماء وصفات باذن هذه مسألة اتفضل هذه مساله واضحه جدا في هذا الباب لما بأن قل والله احد كانت هي قسم التوحيد باسرها لان اتت باقسام التوحيد ثلاثه الربوبيه والاسماء والصفات وايضا الالهيه وهي الاصل فيها الالهيه يبقى كلها مذكوره في سوره الاخلاص كلها مذكوره في سوره الاخلاص لذلك قال هي سور القران تعد اسس القران وسور اخرى والقصص قص الورين وهو عبرة لمن يعتبر وكانت تسليه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاحكام الاحكام الشرعيه تفعل وتفعل والطلاق والنكاح وايضا التجاره وغير ذلك من الاحكام التي ذكرها الكتاب قال قال, قال سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ثم قال هي كأنه كأن سئل يسأل وما, وما هي قال هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي بأن سبب نزول هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص بأن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك أعوذ بالله قالوا انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وهذا أخرجه الترمذي وهم لما قالوا سبلنا ربك كانوا يسألون عن حقيقة الله يعني كأنهم يقولون ما حقيقة ربك فدلهم على على ربه جل في علاه بأسمائه الحسنى وبالصفاته العلا سبحانه جل في علاه وقد نقول بأنه ما سئل النبي إلا وقد أجيب وحيا لذلك قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونه عن خبر المحيض قل فيما أذن كبير وهنا قال أيضا لما قال له انسب ربك قال الله تعالى متولياً الرد عن نفسي قال قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمت لم يأل الدراميون أذن لم يكن له كفوا أحد فالله احد سبحانه وتعالى فعالا من فرد في ذاته واسماؤه وصفاته وربوبيته لا ند له لا نظير له لا شبيه له لا اسميه له لذلك قال الله جل في علاه يعني امر جبريل أن يقول للنبي سلم ويساله ما يعني متى علينا قال له ايش وما نتنزل الا بامر ربك شوف يصدر الربوبيه ليعلم ولان تصدير الربوبيه في اول الأمر تعظيم القلب لله وفيها الرعب والرهاب تعظيم الربوبيه في الاول قال وما نتنزل الا بامر ربك كلام ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ثم قال قال هل رب السمعه الرحمن قال الشاهد انه قال هل تعلم له سميه وأيضا قال الله في فعلا منكرا على هؤلاء الرعاع هؤلاء الخبثاء هؤلاء الكفار الفجر الذين جعلوا أندادا لله قال الله جل فعلا ومن الناس الكفر يعني ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحب نامك حب الله والذين أمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وهذه تقتضي بأن وظيفة النمسلم وظيفة أظمى ما هي؟ هذه الصورة تبين لنا أيضا وتجلي لنا وظيفة النبي ما هي طلبة العلم الأفزاز ما هي التوحيد ممتاز لكن أريد ما وراء ذلك والله إيا عندك ولو رددت السؤال ستجيب الإجابة الصحيحة فأنا سبها هذه الصورة تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا يعني سكاينة شاركتك الإجابة وقالت دعوة الأخت هذه الفضلة شاركتك الإجابة صبري لكن وجهاد قال البيان وستاذ وستاذ وستاذ قال دعوة للتوحيد اشترك مع, مع،, مع أم المسدد وصبري والأخت الفضلة لا لا لا طب أنا سأبين يعني جهاد أقرب الناس للإجابة وما أتى بها أيضا وطبعا أو مجموعة السين الأستاذ سلفي أيضا قال الدعوة لتحيد العبادة ممتاز الحق أن أقول بأن وظيفة النبي البلاغ بأن وظيفة النبي السلام البلاغ والآن أتى بها من هذا منصور نصرك الله منصور هنا أتى بها مع أن الإجابات التي, التي جاءت بمجموعة سين إجابات صحيحة دخل صبري معهم تغليبا لكن الصحيح الحق, الحق أن نقول بأن أصل ما يراد هنا البلاغ يا محمد قل إذن وظيفتك أن تنقل وتبلغ قل هذه البلاغ فهذا هذا هو الأصل في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل في علاه وقد قال الله جل في علاه يا أيها النبي وصديق محمد قال بها جزاك الله خير يا أيها النبي بلغ ما أنزل آيك من ربك وإلا ما تفعل فما بلغت رسالتك وفي هذه الآيات وهذه الصورة العظيمة فيها الرد القاطع على هؤلاء المبتدعة الضالة من الجهمية والمعتزلة الذين لا يزبطون صفات الله وهذه الصورة تزبط صفات الله جل, جل في ولا لسيما بأن هذه الصورة جاءت بالإثبات وجاءت بالنفي وعلمتنا كيف الأدب عند الإثبات والأدب عند النفي قل هو الله أحد شوف تفصيله الآن الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد نفأ بإجمال الله تعرف على واحد إذن هو لم يليد ولم, ولم يولد فبين أنه أتم البيان في آآ آآ الاعتقاد والتعبد الله تعالى في هذا الاعتقاد بصفات الكمالي والجلال والبهاء والعظم الله تعرف على صفات السبوتية وأيضا الكلام على صفات السلبية المنفية عن الله تعرف على لم يلد ولم ولم يولد والواحد الأحد لذلك فإن الله تعرف على بيّن أن أعظم الكفر واعظم الشرك هو أن ننسى بقى ان ان ان ان ان ينسب لله ولدا لذلك قال قال اليهود يا يا يوم القيامه الذين يقولون ننتظر ربنا عزيرا كذا انسبوه لله ولدا قال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولما أيضا قال من اهل الكتاب النصارى دين قالوا ننتظر ربنا عيسى كذا نسبوه ولدا لله فقال الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لذلك الرد القاطع جاء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطروا منه وتنشقوا الأرض هدى وتنشقوا الأرض وتخروا الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن يأتخذ ولده إن كل من في سنوات العرد إلا هات الرحمن عبدا وأيضا قال السلام يؤذين ابن آدم قال أشترون آدم يقول للوعد وأنا الواحد الأحد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر ما يقال في هذه المسألة نقف عندها بإذن الله للأمر بيان في قولي نقف عند قولي ولم يكن له كفة نحن أحد بيان نفيش نفيش شبيه والنظير والسمي لله جل في. نقف عندها أرأيت أستاذ وسام أنت الآن يعني أولا أجبت إجابة جيدة في العقيدة والآن أسئلتك فيها عمق في العقيدة لو فعلت ما قيل لك وتركت طلب العلم كيف كنت ستفهم مسألة التحسين والتقبيع عند, عند الأشعارة كيف كنت ستفهم هذا وهي مسألة وعرة ما تنفع ولا ولا تصح تحقيقها إلا عند طلبة العلم سبحان الله فلابد أن, أن تقرب المسافات سعيد في أسئلة ماذا سنجيبك او أجعله سؤالا للإخوة لأنني شرحت لهم في العقيدة وشرحت لهم أيضا في الـ الـ الـ الأصول نعم. طبعا أنا سأجيبه سأجيب الأستاذ وسام هذه الإجابة إيش قالوا لماذا أنا معتزم منزل التحسين والتقبيح للعقلين وراء لنجيب رعاية الأصلحة شوف, شوف رايت أسئلة عمق عمق وتقول لا يعني لا أطلب العلم طبعا تطلب العلم لا ذلك طيب هنا سأقول سأقول الإجابة الأستاذ وسام تشويقا حقا أقول لأنهم, لأنهم ينفون الحكمة والتعليل إرجع بقى أشوف إيش المعنى هذا إجابتك الآن نعم تبحث أنا أقول أساعدك في البحث لأنهم ينفون الحكمة والتعليل وأما المعتزر عن نقيد يعظمون التحسين والتقبيح عليك بقى بالبحث وتأتينا بالإجابة